بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله اللهم إ ن ي أ ع ل م أ ن ي ع ص ي ك ولكني أ ح ب من يطيعك فاجعل اللهم حبي لمن أ ط ا ع ك ش ف ا ع ة تقبل لمن عصاك اللهم إ ن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطاوا اخرتك فلم يتبعوا ا ل ق ر آ ن وسخروا من أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ف أ س أ ل ك أ ل ا تمهلهم حتى لا يكونوا س و ه لكفر غيرهم اللهم إ ن ي أ ح م د ك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وسلم مولانا سيدنا الرضا الله لليقين وصلى على